ف أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشآمة ما أصحاب المشآمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم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 لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأه في ما إلا قيل سلام سلام أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً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 لا كرين إنهم كانوا قبل ذلك متربين وكانوا يصرخون على الحديث العظيم وكانوا يقولون أذا متنا وكنا ترابا وعذابا إننا لم أو الأولون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 أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين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 لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكه إن لمغرمون بل نحن محرومون أثر أيتم الماء الذي تشربون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 شَأْتُمْ سَدْرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا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 تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلوت الحلقون وأن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 صادقين، فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحان وجنّة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين.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 كل يقين فسبح باسم ربك العظيم